تكون لنا عيدا أولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير kum عن من للعالمين فإن تَخْذُونَ وَأُمَّ يَالَهِي لِمِن دُونَ اللَّهِ قَدْ سُبْحَانَكَ قُلْ سُبْحَانَكَ مَا Akole ma leysa li bih haqq In kun tukultuhu Fakad alimtah T'a'lamu ma fi nafsi Wala a'lamu ma fi nafsi Inneka anta'allamu ما قلت لهم إلا ما امرتني به ان عبدوا الله ربي و ربكم و كونوا على دين ما كنت في وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الوقيت شَئٌ شَئٌ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ يَعْثَوْنَ فَإِن تَصُفِّنْ لَهُمْ فإنك سَجَّلَ الذِّكْرَ حَافِظِينَ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ يَنفَعُ الصِّدِّيقُونَ هم <تكلم> <تكلم> جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا <Lustth�> رضي الله عنه مَا لِكَيفَ نُظُر الْعَظِيمِ ذَلِكَ مُلْكُ